أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك. وكل الوجود صلاه وشوق الي لي وكل الوجود صلاة وشوق وصلني إلي اصل لي بقلبي wa'mshi حبي وامشي وانت وأنت الضياء لدربي أصلي عليك وكل الوجود صلاه وشوق إليك أصلي عليك نور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك وصلّي عليك ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك وصلّي كل الوجود صلاة وشوق إلي أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إلي رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين وصلي عليك رفعت المنارات للحائرين ونورت بالحق للعالمين وصلي عليك وكل الوجوه صلاه وشوق اليك اصلي عليك وكل الوجوه صلاه وشوق اليك ووحي السماء هل من راحتيك وكل البرايا تصلي, علي تصلي عليك ووحي السماء هل من راحتيك وكل البرايا تصلي, علي تصلي عليك وكل الوجود صلاه, صلاة وشوق